طويلة العمر رويشلونك أخباركم بطين عنا خليني أعيش بعيونك عيونك الجا أنها ورموشك اللي يأذون جيش وصافوا على الرنة والشعر عزل على أمتونك ما كنا هالي لي ما كنا يجعلهن سيفدونك يا واحد الرع حتى ما النحني علاقة رضي ما ظنونك مسكيني ماحد دارا عنا هموت فينا ظرات عيونك عيونك الجا انها الجنة والسلامتكم المشاب